من نعمة كشف الضر عنهم لكن هؤلاء الذين يفعلون هكذا أي تهديد يهدد قال تعالى فتمتعوا فسوف تعلمون أي فتمتعوا في حياتكم الدنيا قليلا أيها المشركون فسوف تعلمون عاقبة كفركم وإذا هذه الدنيا مهما ظلنها الإنسان فإنها قليلة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيرا فمهما تمتع الإنسان في هذه الدنيا فإنها تذهب منه فربنا جل جلاله قد جعل لكل إنسان أنفاسا معدودا وساعات محدودة عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعل المشركون لاصنامهم التي لا تعلم شيئا لانها جمادات ولا تنفع ولا تضر قسما من اموالهم التي رزقناهم يتقربون بها يتقربون به اليها والله لا تسالون ايها المشركون يوم القيامه اما كنتم تزعمون من هذه الاصنام الهه وان لها قسما من اموالكم ربنا جل جلاله ابانا بالأدلة الظاهرة القاهرة فساد أقوال اهل الشرك وربنا جل جلاله يقول ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تأمل أن الرزق رزق الله تعالى أي يجعل المشركون للأصنام التي لا يعلمون لها حقا ولا ضرا ولا نفعا ولا حجة لهم في عبادتها حظا مما رزقناهم من الأموال أي نصيبا كالحرث والأنعام يتقربون بها إليها وهذا قد جاء مفصلا في سورة الأنعام قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون إذن ساء ما يحكمون وساء هذا الصنيع صنيعهم وربنا قد أقسم في هذه سورة قال تالله لتسألن عما كنتم تفثرون تالله أي والله حرف التاء من أحرف القسم، لكنه لا يدخل إلا على اسم الجلالة. ومعنى الآية أي والله أيها المشركون ليسألنكم الله يوم القيامة أما كنتم تختلقونه في الدنيا من الكذب عليه بادعائكم أنه أمركم بعبادة غيره. وهذا السؤال يلحقه عقاب. فسيعاقبكم على ذلك ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وينسب المشركون لله البنات ويعتقدون انها الملائكه فينسبون اليه البنوة فيختارون له ما لا يحبونه لانفسهم تنزه سبحانه وتقدس عما يجعلونه له منها ويجعلون لهم ما تميل إليه انفسهم من الأولاد الدكور فأي جرم أعظم من هذا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهن أي وينسب المشركون لله البنات إذ زعموا أن الملائتة بناته تعالى تنزه الله عن أن يكون له ذلك ولهم ما يحبون أن ينسبون لأنفسهم ما يحبون وهم الذكرون وهؤلاء قد أساءوا غاية السوء قال وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا أخبر أحد هؤلاء المشركين بميلاد انثى اسود وجهه من شدة كراهية ما أخبر به وامتلأ قلبه همّا وحزنا ثم هو ينسب إلى الله ما لا يرضاه لنفسه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظي أي وإذا أخبر أحد المشركين الذين يجعلون لله البنات بولادة بنت لهم يظل وجههم تغيرا من كآبته وكراهيته الشديد لذلك قد امتلأ غما وغضبا وغيظا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن على هول أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم يختفي ويتغيب عن قومه من سوء ما أخبر به من ميلاد أنثى تحدثه نفسه ينسك هذه البنت على ذل وانكسار أم يئذها فيخفيها في التراب ما أقبح ما يحكو به المشركون حيث حكموا ربهم بما يكرهون لانفسهم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يختفي عن أنظار قومه من كراهيته للبنت وما يلحقه من الحزن ويظن أن في ذلك عار والذي يحتسبه الأجر ففي ذلك الثواب والتغام عند الله تعالى هو أداء حق الله تعالى بالإحسان إليهن وتربيتهن التربية الحسنة يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أن يدسه في التراب أي يتحير ويتردد بين أمرين هل يمسكها على هوان وذلة أم يخفيها في التراب بدفنها وهي على قيد الحياة والإنسان يسأل عن عمله بل حتى هي تسال قال واذا الموؤودة سئلت بأي ذب قتلت ولذا في يوم القيامة سينطق من كان لا ينطق في الدنيا قال تعالى ألا ساء ما يحكم؟ أي ألا بئس الحكم ما يحكم به هؤلاء المشركون في نسبتهم البنات اللاتي لا يرضونهن لأنفسهم ويكرهونهن فينسبونهن إلى الله ونسبتهم البنين الذين يحبون إلى أنفسهم وربنا قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السبب استو... اي لهؤلاء المشركين الذين لا يصدقون بالبعث ولا يصدقون بالثواب والعقاب والجزاء والقصاص هؤلاء لهم المثل القبيح والعيب والنقص ولله المثل الأعلى أي والله الوصف الأفضل والأطيب والأحسن من توحيده وتنزهه عن الولد وعدم احتياجه لهم وان له جميع صفات الكمال المطلق من جميع الوجوه وهو العزيز الحكيم اي والله ذو العزه القاهره لكل شيء الحكيم الذي يضع الاشياء في مواضعها اللائقه بها لا خلل ولا خطا في تدبيره ولكن دهينا ما تنظر نظره الى السماء تدرك هذا البناء العظيم وهذا الخلق الذي جعله الله تعالى آية على قدرته تنظر إلى هذه الأرض تنظر إلى البحار تنظر إلى النهر، تنظر إلى أصغر شيء موجود تدرك قدرة الخالق سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه.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 فإذا جاء ذلك الأمد المحدد في علمه لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون ولو وقتا يسيرا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه أي لو يعاجل الله الناس بالعقوبه بسبب شركهم وكفرهم وافترائهم على الله وعصيانهم له لأهلك لأهلك الناس جميعا ولأهلك غيرهم من الدواب قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أي ولكن يمهل الله بحلمه الظالمين فلا يعاجلهم بالعقوبة إلى وقت وقته لهم وربنا جل جلاله يعلم ذلك الوقت ولا يعلمه أحد غيره قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أي فإذا جاء الوقت المقدر لاهلاك الظالمين لا يؤخرون عن الهلاك ساعة فيمهلون ولا يتقدمون عنه فيهلكون قبله فليحذروا إذن ما داموا في وقت الامهال قبل أن يحين الوقت الذي لا يمهلون فيه قال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون ويجعلون الله سبحانه ما يكرهون نسبته اليهم من الاناث وتنطق السنتهم بالكذب أن لهم عند الله المنزل الحسنى ان صح أنهم سيبعثون كما يقولون حقا إن لهم النار وإنهم متركون فيها لا يخرجون منها ويجعلون لله ما يكرهون أي وينسب المشركون لله البنات التي يكرهونهن لأنفسهم ويعدون نسبتهن إلى أحدهم نقصا وعيبا ويجعلون له شركاء من عبيده في عبادته وهم يكرهون أن يكون عبيدهم شركاء لهم من أموالهم قال وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن أي ويكذب المشركون بألسنتهم فيزعمون أن لهم الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة لا جرم أن لهم النار أي حقا لا بد منهم أن لهم النار يوم القيامة لا جرم هذا فيه تأكيد عبارة تأكيد وأنهم مفرطون إذا وحقا إنهم معجلون ومقدمون إلى النار منسيون ومتروكون فيها عيادا بالله تعالى هؤلاء الذين بذروا بذرة النسيان فأثمرت النسيان في جهنم تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم تالله اي والله لقد بعثنا رسلا الى امم من قبلك ايها الرسل فحسن لهم الشيطان اعمالهم القبيحه من الشرك والكفر والمعاصي فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامه فليستنصروه ولهم يوم القيامة عذاب موجع تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك اي والله يا محمد لقد ارسلنا رسلا الى امم ماضيه من قبلك بمثل ما ارسلناك به من الدعاء الى توحيد الله واخلاص العباده له وطاعته فزين لهم الشيطان أعمالهم أي فحسن الشيطان لهم ما كانوا يعملونه من كفر وشرك بالله وتكذيب الرسل فهو وليهم اليوم أي فالشيطان يوم القيامة هو ولي المشركين الذين كذبوا الرسل وزين لهم سوء أعمالهم وهو ناصرهم ليس لهم ناصر غيره ولا قدر له على نصرهم ولا يملك خلاصهم ولا نفعهم ولهم عذاب أليم أي ودى عذاب مؤلم في الآخرة فلا تنفعهم ولاية الشيطان وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن إلا لتبين لجميع الناس مختلف فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشر وأن يكون القرآن هداية ورحمة للمؤمنين بالله وبرسوله وبما جاء به القرآن فهم الذين ينتفعون بالحق وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. أيوما أنزلنا عليك القران يا محمد إلا من أجل أن تبين للناس بواسطة بيانات هذا القرآن ما اختلفوا فيه من الدين فترشدهم إلى الحق. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي أنزل القرآن هاديا للقلوب من كل ضلاله ورحمة في الدنيا والآخرة لقوم يصدقون. بما فيه ويقرون بما تضمنه ويعملون به وربنا جل جلاله قد أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعلم الناس وفي هذه الآية بيان ومكانه السنة النبوية من فوائد الآيات من جهالات المشركين نسبة البنات إلى الله تعالى ونسبة البنين لأنفسهم وأنفتهم من البنات وتغير وجوههم حزنا وغمى بالبنت واستخفاء الواحد منهم وتغيبه عن مواجهة القوم من شدة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت وفي حقيقة الأمر هذا غير موجود لكنهم لقلة إيمانهم ولضعفهم الذي يحصل له هذا لقلة إيمانه والكفار لا إيمان لهم حينما يحصل منهم ذلك لكن هذا قد يوجد ممن ضعف إيمانه فينبغي الإنسان أن يحتسب الأجر في الباقيات الصالحات وأن يسعى في تربيتهن وإعفافهن وتعليمهن فإنهن باب من الخيرات الكبير ومن يفرح بذلك ويعمل فهذا من إخلاصه لله تعالى فهو يعمل بشيء لأجل ربه فالاحتساب مهم في كل شيء من سنن الله امهال الكفار وعدم معاجلتهم بالعقوبة ليترك الفرصة لهم للإيمان والتوبة فهذا من رحمة الله وعلى أهل العلم أن يبينوا للناس هذا لاجل أن يكسبوا الآخرين بالإيمان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي تبيان ما جاء في القرآن وبيان ما اختلف فيه, فيه أهل الملل والأهواء من الدين والأحكام فتقوم الحج عليهم ببيانه ولذا ينبغي على كل مؤمن أن يؤدي هذا الواجب وأن يقوم بهذا مبلغا عن الله رسالاته مبينا لما جاء في القرآن مبينا لما جاء في السنة مفقها للناس في أمور الدين